اِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُ سَيِّئَاتِهِمْ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا ان كننا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنوا كل نفس مما اسنفت وردوا الى الله وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا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 ف سقونَ الله غ فقُ فَلا تَتَّقون فذادكُم الله رَبّكُم الحَّ فماذاَا بد الحَبّ إ فأَ تُصْرَفُونَ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده؟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 ولكن پی دین دی وٹسری نل وچ نکارسی میرا کول صُورَةَ مِثْلِهِ وَادْعُوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الوالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَأَنتُمْ تُنذَرُونَ مِّمَّا أعمل أنتم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 أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يغلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يغلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً ۚ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَغَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كذبوا بنقاء الله قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُذُّهُمْ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على مَا يفعلون ولكل أمة الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم اَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إلا, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أمة أجل اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا ثُمَّ إذا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۚ آلآنَ وَقَدْ كُنتُمْ به ويستنبئونك أحق هو ثُمَّ نُقَيِّنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا خُلُدًا ثُمَّ نُقَيِّنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا خُلُدًا هل, هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت سما في الارض نفتدت به واسر ندامه لم ما راه العداب وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ سَمَاءٌ فِي الْأَرْضِ نَفَتَتْ سِهَ وَأَشْرٌ مَدَامَتَنَّ مَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الس هو وی ہکر ہو ج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 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ إِلَيْكُمْ رَبُّكُم قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما قُل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم, فجعلتم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا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 إِ اللهَّهَ لَدُ فَبلٍ عَلََّ سِ وََلَ أَكْثَرَهُم لا يَشْكرون وَماَا تَكُ فِي شَأْنيُ وَماَا تَتْلُ مِنْهُ مِوقُرآالِ من وَلَا تَعمللونَ مِنْ عملدٍ إِللاا إِللاا كُنا عَلَيكُمْ شهودًا إذتُ فِي بُونََ وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذره ولا في السماء وَمَا يَعْزُبُ أَنْ رَبِّكَ مِن مِتْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا, في السماء ولا أَصْرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْمَرَ إلا, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين آمنوا لَ البشر في الحياة الدنيا لو البشررى في الحياة الدنعةفي الخر لا تبديدكمات الله لا تددكمات الله داك هو الفوز الغيم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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شُرَكَاءَ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا, الظن وإنهم إلا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 هو الغني له مَا في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون